Allah Oh إِنَّ اللَّهَ خَفُرٌ شُرْكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشْجَدِ اللَّهُ يَفْتِبْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَبْحُوا اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِبُّ الْحَرَّ Wij zijn de you <laughs>